9. استمع إلى الجمل التالية وأعدها ثم قرأها 1. مريم هي الطالبة الأولى 2. كريمة هي الطالبة الثانية 3. أليف هي الطالبة الثالثة 4. مروى هي الطالبة الرابعة خمسة، بشرة هي الطالبة الخامسة ستة، صالحة هي الطالبة السادسة سبعة، عائشة هي الطالبة السابعة ثمانية، ليلى هي الطالبة الثامنة تسعة، زهراء هي الطالبة التاسعة عشرة، نور هي الطالبة العاشرة أحد عشر، فاطمة هي الطالبة الحادية عشرة إثنى عشر، سلمة هي الطالبة الثانية عشرة